بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض سبح لله ما في السماوات العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الأول والآخر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 الأج يعلم ما يَلج في الأغض وما يخْرج منِه وَما يَزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعرج فيه وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَإِلَ اللهَّهِ تُجَعٌُ أُمُور وَإِلَ اللَّهِ تُرجَع الْ الأمور, الأُمور يُولِجُ الَّلَ فِنَّهَارِ وَيُورِجَُّهَا رَفِيَّيل يُولِجُ الَّلَ فَِّهَارِ وَيُورِِجَُّهَا رَفِ النَّيل وَهُو عليم وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمِنُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمِنُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كنتم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 يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم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 يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُ بَيْنَهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فِيهَا ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا ظَاهِرُونَا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا قُمْتَ بِاسْمِ النُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا أَغْرُونَا نَقْتَ بِاسْمِ النُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكم معكم ينادونهم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء تَرَدَّسْتُمْ وَارْتَبَتُّمْ وَغَطَّتْكُمُ الأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الذين كفروا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 ألَ يَأن للَّذينَ آممَنُوا أَ تَخْشَقلُوبُهُم لذكر اللههِ وَما نَزَل مِنَ الحَّم لذكر الل وَما نَزَل منِن الحَقّم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 اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها اعلموا ان بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون قد بيننا لكم لعلكم تعقلون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 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَ جَاء وَيجَ رَبِّهِمْ لَم أَجرُهُم وَنُورُهُم فشُّهَ ج وَيجََِّهِمْ لَهُمْ أَجرُهُمْ وَنُورهُ وََّ كَفَرُوا وَكَذَّبُ بآياتِنَ أُولائِكَ أَصْحابُ الْنجَحيِيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم اعلموا ان ما الدنيا لعب لَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاْثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاْثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَ تَ لِغَيتٍ عَعْجَبَفُفَّارَ نَبُهُ ثَُّ يَهِيج فَتَرهُ مُسخَضَّ كَمَتَ لِغَييتٍ أَعْجَبَفُفَارَ نَبُه ثَُّ يَهج فَتَراهُ مُسْخَضَّثَُّ يَهج فَتَرهُ مُْفرَضَّثَُّ يكُح ثم يهيج فجراهم الصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ إِلَى نَغْطِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتِ النَّعِيمِ أعدت, أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ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 لا اقضى من مصيبه في الاض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبراها الا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله يسير إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد ومن يتغل فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة لقد أأَسَلنا أُثُ لنا بالالديناتِ وَأَزَلنا مَاهُكتابَ وَمزانَ لَقومُم الناسُ بالِالقِق وَأَزَلن الحديديدَ فِيهِ بَأسُ شديد وَأَزَلن الحديةِه بَأسُ شديديد. فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب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 ثُمَّ قَفَّيْنَا على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورحمة وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لِذِكْرِ دَعَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالِاعْتِدَالِ ورهب دنيه ان تدعوها ما كذبناها عليهم الا بثغرا ارضوا لله فما رعوها حق رعايتها انا رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله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 وَلهَّهُ غَخُور الرافِيم وَلَّهُ غَكُ الرافنم لِأَلَّا يَعَلَمَ أَهْلُ الْ الكِتابابِ أَللاا يَقُدِرُونَ على شَءم مِن فَقْلِ الل لِأََّا يَعََّ نَأَهْلُ الكِتابِ أَللاا يَقدِرُونَ على شَم مِن تَبْل